الَّذِي كَلَّبَ وَتَوْلَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ إِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجِيْهِ رَبِّهِ لِلْأَعْمَلَى وَجِيْهِ سوف بسم الله الرحمن الرحيم صبح وان وانا سوف يطيخ وان بك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 وأنقذنا كنزرا <تصفيق> الذي أنقذهم ربك <الذي أنقض وهرك> <الذي> فإنما العسر انما نمع يسرا انما نمع يسرا فان وإلى ربك فرغ